وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج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 ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ما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 خبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤَا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن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 هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره وَلَا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا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 اللَّهُ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونَنَّ أَهْدَى مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا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 شَبِئَ مَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ لِظَهْرِهَا مِنْ دَأْبٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ وَصِيرًا